فَسِيحُوا فِي الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ Z marriages اللَّهِ وَرَسُولِهِ in rojna يَوْمَ nemenoha. Musterum je trudno od vsakta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 Tummin, مِنَ mušri kiena, tummelem, jom, kusunkum xej, ualem juwa hiru, ualem jukum, aħda, feqatimu, feqatimu, il-ejhim, aħdahum, il-muddatihim,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 Kaj fejakun ulil mušrikina, dunajn dal-lahi warajn dal-rasulihi, illa l-ladina, għetumajn dal-mesġidil ħaram. Femestaka mule kum festaki mulehum, inna lahi umhibbul muttakin.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 5. those so vez. 6. bom je miliknovan ovoj ci s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 مَأْثَمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون Eletu, kratilu, naka, neketu, ejmene, hum, ujemu, bi igradi, razuli, ujemu, bede ukum, e ujelem, ujemu, e taxewne, hum, قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهد غيظ قلوبهم ويتوب الله على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 جَعَلْتُم سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ those Amanu v aunque sociale ligilu, vsi Allah vserili na League ehem, v odnosi honom zaha jezi los ali vlas jezi lentil, od jezi nasivno, bi jezi in ударili glavnice. Verznikne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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَموَال نِ قتَ رَفْتُمُهَا وَتِجَارَة تَخْشَوونَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَغضَونَهَا أَحَبَّ إلَيْكُم مِنَ اللهَِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Indonesia is veljico, praži ne jezim lahev Nr. dobra je vesisnoWeb. V неё vseh je ide, te inzira vi na odliš Zala izm Umaž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 V jehudov произnega, lahapke in katolini z masuk. V اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ješmaятlavi hi z v kovem," pa da odoromop. batal je, Itaħħadu, għaxbera, hum, waru, bena, hum, erba, bem, midun, illa, hiwal, mesi, habbena, maruja, mawama, umiru, illa, li, abudu, illa, hu, illa, hu. سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره Hvala, Arsala bih pripravljeni, je kaj je pripravljeni, ki je pripravljeni, in je pripravljeni, ki je pripravljeni, je pripravljeni.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 Wakotilu mušrikina k-a, fetan k-a, jukotilu nekum k-a, warlemu enna وزياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين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 Infiru, ki fe, fe, u, si kod, u, u, u, u, u, u, u,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 Kul, ljen yusibna inla ma ketab Allah lana, Hva je Mewlana. Hvala Allah, leh tevoklil mõminen. Kul, hel tevrbašen bina inla Ihda l وَنَحْنُ ن تَرَبَّسُ بكُمْ أَ bi الللهَّهُ بعَذَابِ مِنْ عذِهِ أَوْ بِأَدينينَ فَتَرََّّسُ إِ مَكُم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 ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله Inna masra da ka tullil fukaro, iwal mesakini, wal aminina, alija, wal muqalla feti kulobu, umwa firri ka bival rari mina, wafi sabil, illahi wa beni sabil. Faridratem wallahu ali munhakim. وَمِنْهُمُ Kalil Velikih hadhhbilu, z rodzaju. Zazen je konil. Zazen je konil. There van v Kl search. 準備 je kredstru. Na te videu يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَغْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا annehu man yuhadidillaha wa rasulahu fa annalahuna rajhan khalidam fiha zalikal khizul azim bima fi qulubihim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 zaientoj z milij old者, so nej se o temли bom, men hai trehよ, so zemih javan.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 Jahlifuna bil-lehima kallu, ura koda kallu, kalima tel-kufri, ura kafaru, bardaj, islami, him, ura hemu, bimele, mjenalu. Ura mena komu,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 أَعقَدَهُمْ نِفَاقَ فِي قُلوا بِهِمْ إى يَمِيَقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعَدُهُ وَ أَن وأن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 Fehnile zdravil mohne odluvseme vrtersi Cariho bo Bogihолje. SHiVrti to jezatorna, ki jezorubistečne comelje do in s amigo الله. Zdravila se, več فَلَْْبحَكُ قَللَ وَالْيَبَكُ َكثيرًا جَزَاء أَنْ بِمَا كَوا يَكسِبُ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 Waletu so liala, a hodim minhum, meta, a beda, waletu, kumala, ko bedi, hi, ina, humka, faru, bila, hi, warasuli, hi, umetu,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 Vojda unzilet سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا bil, hi, vaje, hidu, mara, suli, histe, Radu na spole, kter Save Fremske spole zat, ливо s Ce vpra. ampje ne va Job trenutko, karYes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 Lej se je zaalal bo afa, i wala, i lel melbo, wala, i lel dina ma, jim, fikuna, xarra, dun, idana svašuli, dahi, warasuli, ma, i lel muxinina min sabil, wala, hua, fur,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 Ulleta, tedirulen, min elekum, kodene bejna Allahu, min Allahu, ame lekum, urasuru, hudum, ali milroji bi, uashehedati bi Sayahlifuna ahlifune ville, hile, kum, idem, polabentum, ile, ihim, anhum, fear, anhum, in, hum, rige, su, me, ua, hum, gehen, mu,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 Da prav so zelo bila tega, odajspe solite droposti v themi. Ve seeds in sier. Je premas, Hudmin, emualihim, soda potent, tuta hirohum, wetuzekihim, bihe, wasalja lihim, inasoleta, kaseken ullehum, wallahu semija أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وَقُل عملُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَمُؤْمنِنونَ وَسَتُ رَدّونَ إِلَى عَمِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُ تُ تَععمللُون وَآخَرونَ مُررجَونَ لِأَمرِ اللهَّهِ إَّا يُعَِّبهُم وَإَِّا يَتوبُ عَلَيْهم Wallahu ali munhatim, wallah dinet taħħadu mes d-djidend, d-ra rawa, wa irusla, deli 넣 compañis see Ki لا teach the priest V lahkam in manisem i tsep Vilaynebala spriti a ne pues lad zavete na Evangel Fernanじゃ v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 Inna mlah eštero min el mukminina, fusehum, uem, uedahum, bi enelehum, ulgen, jukoti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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر Al iz preži ki naj dotybi na gezupnih, dajempih zdruček مَا Zaj Violinim, aðeba völjej sagrada Zaj uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum وَمَا كَانَاسْتِغْفَارُ إِبَرَاهِي مَ لِأَبِيهِ إِلاا عََّ وَعدَةٍ وَعددَهَا إَِّهُ فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُ أَهُ عَدُ للِلهِ تَبَرَّّاءَ مِنْ إَِّ إبَرَهِي مَلَ أََّهُ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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ Vakaj 3D si jazim bes Abbyat عَلَيْهِمُ Zazim Bacaj Izum recimoho je ti vedno Igobo k namo je za Ashutom. Zaz ložitev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 Če baza فِي kako s kojučujemo v قvebi, ha še bez Kinke, kako bi gal, ki فِي neš전ne skočen. Če bi nila zvod olisku za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 L-rodeġa kum rasunum, mid fusi kum aziz un għalej hime, anitum, fari, sudna għalej kum bil-mutminina ra